الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهذيه من سنن سنته الى يوم الدين اما بعد ادعو في الدعاء لمن شج من شج القراء ولذلك بلغت السنه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من هذيك الاشاع رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك إلا يمين أي ليس للمدعي إذا لم تكن له بيّن إلا أن يحلس خصنه فليس له إلا ذلك وفي حديث ابن عباس عن درحاكم وغيره بسند صحيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيّنك على المدعي واليمين على من أنت وقوم اليمين على من أنت وهذا أصل شهده بالكتاب يستدل له بالكتاب في مصالة خاصة ومصالة شهادة أهل الكتاب على وفية المسلم بالسفر السفر وهي التي تقدمت معنا وفي آية المائبة قوله تعالى فيقصنان بالله إن مرتبتهم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا فقل ليقصنان بالله أقام الله عز وجل الومين في القضاء والحكم وكذلك ايضا اقام ايمان اللعام وقد تقدمت معنى ودل على اعتبارها لانها قامت مقام الشهور وهذا يدل على انه ينيم لها تأثير في القضاء وانهم يحطموا بها وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فروصة ومحيصة ابنان السعود مع عبدالله بن ساهد وعبدالرحمن بن ساهد ابن عم هنا ابناء العم ذلك ان عبد الله بن سالم تلقى مع خويه فاء الى خيبر بمعنى خيصر ابن مشعود الى خيبر فذكر قاصدا ان موقئها فرجع محيفا من المكان الذي توعد فيه مع عبد الله عبد الله بن سالم فجاء عبد الله بن سالم وبالعلي شحف دمه هذا انه رجع المدينه دفنه ثم رجع المدينه فقام من صله مما رفع الخبيث الى تحرفون خمسين يمينا على رجل منهم فتستحقون بمصاحبكم وقد تقدم هذا معنى في فدل فدلع لأن اليمين فجة في القضاء وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال من أشعف شاهدك أو يمين وقال يا رسول الله الرجل فاجر إذا يحرف ولا يضالع فدل على أنها تقبل من البر والفاجر فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه لا, يكون لا تكون اليمين في حقوق الله عز وجل. مثل لو قال شخص ما صلى قال بل صليت صليت ما صليت اختصنا فأراد ان يعزره وقال الاشتكاين قال حتى يعزره فقال ما صليت. صليت قال ما صليت قال قد صليت فقيل المدعية كي يدعين أنه ما صلى قال ما عندي دينة قيل للشخص الذي يدعين أنه ما صلى التحريف اليمين لا نقول بحرف اليمين في هذه الحالة لماذا؟ لأن الحق لله ولذلك الأصل هو ضاب العلماء وعلم بإعلام حقوق الله له وفي الحقيقة أن الخصم مع خصمه في حق الله الحق لله عز وزل وشمين انتعذر عن محلفه صاحب الحق وفقط التحريف في حقوق الله الخالص وكذلك أيضا لو ما أدى الزكاة أداها, أداها فرتفعه للقاضي فاطل له احلف على أنك أديته لا يحلف ولا يستقيم تحليفه وقضاعه ومن هنا لا تحل في حقوق الله ولا في الحدود لأنه هو إذا أقر بالحد ملك الرجوع عنه وقد تقدم معنى في الحدود فإذا قلنا هو عليه السنة ما يحذب الله إلا أنك وإنما يقال للمدعي إما أن تقيم البيل ما وإلا نقيم عليك الحد لأن المدية صلى الله عليه وسلم كنان الصحيث من أديد بن عباس لما قد فهلال ابن أمي امرأته بشريك من قال له النبي صلى الله عليه وسلم البيّنة أو حد في ضعيك فهذا يبيّع لأنه يوجد مبيّنة ومقام على حد من حق يعني هو لو اعترف بالزنا من حق يرجع المطبلة وقال بالزنا من حق يرجع كما سنبيّنه كما إن شاء ونستهلك النيكرة في كل حق لآدمي استحه المنكر في كل حق لآدمي قال بعتني سيارة قال ناجتك السيارة في فرقه عيل القاضي القيمه المدعي بالبين قال خدونا قمنا بينا يريد ان يحلف فيسال الحلف يشترك اول شيء ان تكون الدعوه في حدود حق الله وما وراءه من سمح رحم الله والحدود ثانيا ان ينكر ان الخصم ثالثا ان يطلب الخصم تحليف خصيم وراضع ادب وجود البينه لأن إذا وجدت البينات فلا يمين وعلى هذا لابد أن يفيد الخصم تحيظ خصم ومما يتر عن بعض أصحاب الإمام بحنيفة إن, أن رجل أن أحدهم عين في القضاء فسمع رفقا له بذلك فقصنا إليه اثنان من مدرزين عند الإمام في الفقه والعلم فقال أحدهم ما بي على فلان الحق ودفع حقا قال له هل له عليك شيء قال لا قال لك بينا قال لسبي بينا قد إذا هذا وجه في تخطئاتي وقل وجه قال لك أن كله فقال أحد الخصمين اللي هو المدعي ومن قال للقاضي رحمه الله أن يسأل خصمي أن يحلف يعني ما قال لك أن تحل خصمي ثم قال له إنما أردنا أن نعلمك أن هناك علما للقضاء وأن هناك شقها لأن القضاء ليس كل واحد تعلم يستطيع أنه يقضي وليس كل إنسان تعلم يستطيع أنه غيره فهناك ثقل العلم فالشاهد من هذا أنه ينبغي أن نقلب الخصم تحريف خصمه لأنه حق له ما. إلا النكاح إلا النكاح لأنه لا يحل فيه لو قام نكاح فقال له ليس بزوجي تدوج لك تدوج فإنه لا تطالب المرأة لأنه من أصل عدم النكاح لأنه والطلاق, والطلاق قال طلقتني قال ما طلقتك لو أنه مثلا حلف على نفي الطلاق وقال ادأت الطلاق ادأ أنه طلقها في أول السنة فليس لها النفقة فقال قبل طلقتني في جنادة فلي نفقة ستة الأشهر هذه فحينئذن إثبات الطلاق ونفيه في هذا الأصل أصل وجود المكاه وقال إنه لا لا, لا يخلص على تطلقه لا عند النفي وفي التأخير وإنما تطالب البنية المرأة على الأصل طبعا معه معتض بقوله لأنه إذا طلقت في محرم فإن له ذلك والأصل أنه متلق وهو الزوج والنفي قالوا في هذه الحالة لا يطالب البنية عن النفي والمكاه وعلى هذا فإن أي أصل يعني اعتذر بأصل يكتفى فيه وتسقط العمين هذا على مدى ذو الحنابلة ومن عن العلم أن طالب العموم في الحقوق عممًا يطالب الخصم الناسي بالدنيا وهذا يشرب له عمم المنفس نعم ورجعت كذلك قال رجعتك راجع طلق عاثل ما دعمه ورجعت قالت ما رجعتني قال بل راجعتك وعمت زوجتي لي الآن فقالت لا ما راجعتني فقل لي زوج أثبت عن عندك بينا عن أنك راجعت المرأة قبل خروجها من عدتها قال عندي شهور ما يقول للمرأة احذفي أنه ما راجع نفي الرجعة نفي الرجعة نفي الرجعة نفي النكاح نفي الطلاق قال فيه بالبينة بماذا لأن الأصل معها والأصل أنها أجنبية مدى ما لم يثبت رجعتها وهو الذي يصرق الإشهاد على رجعه لما الله أمرها من يشتق الواشده ويعلم منكم والإيلاء كذلك قالت حلف لي أربعة أشهر وما نفني وقال إن ما عليك ما عليك فالذي نفى الإيلاء وغزوه وقال يقول للمرأة أثبتي ببين أنه حلف أمام الإيلاء وقد تقدمنا على الإيلاء الأصل إذا ادعى أنه رقيق وقال بل أنا شر رقيق أنت رقيق بل شر رقيق بل شر طل الذي ادعى أعطي آتنا عطي هاتي بينا هاتي بينا بك على أن هذا رقيق أو مملوط خليش عندي بينا لا أقول الشخص الشيخ لأن الأصل ما هو والاصل أنه غير ركيز في كتاب ابن هذا الذي يخلل التوجهات لابنه من معرض الاصل ولا ولا لو قام فقال نفسه بمولى ونفس على الذي ذكرناه في ابن ابي عمره من الاصل عدم هذه الاشياء نعم والاستلال والاستلال من الامر فقوله ان دين الهارث قال في سمكه من ولد وامه فانه لا مطالب الناخي باليمين لان الاصل يشهد بصحه قوله الاصل ادب وجود الولد وعدم وجوب النفس منها حتى ليوت نعم ومذهب طبعا قال انه لا يحل فيه وهنا نشوف خلاف العلماء رحمه الله ومن اهل العلم قال بالتخويف انه اذا ادعى نسبا ونفى ادعى أنه لفلان فقيل أنت بفلان فقال لا لسه مد ولسه بولدي يطالب بالدليل من الأصل أن يطالب البدعي والذي نسى فهو بنص به مدعاه هو صحيح فلان ببن فلان الناس مؤتمرون على ألفاده فإذا جاء أحد البدعي أنهما هو ببن فلان إنما هو ببن خلاف الأصل فقال الكرآن فلان على ما قال في إذا خانف قول المدعي الأصل فإنه في هذه الحالة لا, لا تقبل يمينه لدراء على ما يقربه الحنادل رحمه الله من النسل التي تقدمت معنا من أن المدعي من كان من إذا شكت من يطرق إذا شكت طريق والقلب والقلب كذلك أيضا أن الأصل حرمة الدماء وعسمتها لأنه نقل أنه فلان أنت عليك قول أنت قطعت يد فلان قطعته أنت الذي قطعت يد فلان وأنت الذي قطعت رجله أنت الذي احتضيت على أسلع فلان عنده دوانا نقول له ائتي ببينة تثبت قولك ولا يملك على خشيف نعم لما المتهم بريحة تثبت الإدامة نعم والقلب والقلب ولأن يقالوا لأن المثل على أسلع ما يثبت بالذين والقذف فيه إشكال يعني هو القذف في الحقوق المشترفة لو قذف لكن تفعل إشكال في القذف لأن الأصل لو قذف شخص شخصا فقال له أن تجام من تجيد فقال ما جنيت فتفعل إلى القاضي فإذا القاضي يقول للذي يرجع الجنة إما أن تذبت الجنة إما أن يقام صاحبه فإذا قدف فإنه في هذه الحالة لا يقال بالخصم بيمين الإنكاق وأن النبي قال هل بينت حد في ظهرك ما وجه اليمين من المدعى عنه قال يمين المشروعة واليمين بالله تعالى بعد أن بين نحن شرع في ديانة اليمين قال يمين المشروعة اليمين بالله أزوه وزن ونقول والله ما فعلت قال الله ماهنا بأس سيارة الله هذا دوس له عندي ضيم وليس له عندي ما. ونحن ذلك على النفي والإثبات ولا تغلظ إلا فيما له فطر ولا تغلظ اليمين تغلظ اليمين بالله والله الذي لا إله إلا هو فهذا من تغلظ اليمين وتغلظ بالمكان كأن نحلف في دين الركن والمقام أو دينه أو دين النقام من ذلك سنختار بعض الظلماء وتغلظ بالزمان بعد ثلاثة الأصر كما في آية المائدة في الشهادة الوصية السفر والصحيح ان التغليد طبعا في مذهدان وشهران للعلماء منهم من قال بشرية التغليد وان الامر مرجوع للقاضي يغلد متى شاء ومنهم من قال لا يغلد ما في الوارد اذا ورد نفس التغليد يغلد وانا فلا وهذا هو الصحيح وهما ذات الظاهرين لا يغلد النا في الوارد وانه لا يضيق على الخصوم بل نقول بالسمن التي ورضت البين عن المدعي واليمين عن العلم الأنفر محلفوا اليومين وكفد اليمين عظمًا فإنه ما حلف أحد اليمين القضاء كاببًا فاجرًا إلا لقل الله أهو عليه الغبان والهي أذب الله فهذا لا نقول بالتغذيب إلا بما